أصعب حب لما تلاقي اللي انت تحبه وما بيحبكش ولا تحسك مهما عيونك تنتقلق وما بيحسكش أصعب حب لما تلاقي اللي انت تحبه vi har det ah, vare det har, mämmagjorna kan få hjärtan Gått från ena änden, och länge kan jag inte gå. Gått från ena änden, och وحدي متغرب بوحكايه دا مجروح مشاع خايف من اي نهاية طول نتا عايش وحده متغرب بوحكايه دا مجروح مشاع خايف من اي نهاية تبدأ تضع يبدأ توهب يبدأ يخطف فجأة تحس ان اللي انت وقعت في حبه, وقعت في حبه ما يستغلكش ما يستغلكش